عشاق علي جيل الصدر كلنا على خط مقتدى من نصر لا يا صدار والكف لبس الكفان ابن الصدر, الصدر مقتدى والمايوان الصدر ابدرب العدل انفاس ما نذير الليل